بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من بَأَنَّ مَن سَوَّى فِرْعَوْنُ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً يبح أبنائهم ويستحيين سائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نعلم على الذين عفوا في الأرض ونجعلهم أيمتى ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وزنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عزاب ويأخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا به لتكون من المؤمنين وقالت لِأُخْتِهِ قص فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى لا قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشدّه واستوى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 يا مثاء تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد المصلحين وجاء رجل من قص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج ميلك من النار. فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القامل أن يهديني سواء تدودان قال ما خطبكما قال تا لا نسفي حتى يخضر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثمة والله إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت مِنْ من خير فقير فجاء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين وَلَئِنِّي أُرِيدُ أَنُنْكِحَكَ إِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجَ فَإِنَ اثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْذِكِ وَمَا فنشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملج لين قضيت فلا عدوان علي الله على ما نقول كيل فلما قضى موسى لجل وسار بأهله أن سمي جل بالطور نعوذ قَالَ لأهلهم كثو كَمْ كُنْتُمْ إِنْ يَا نَسْتُنَا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جُذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تصطلون. فَلَمَّا في البقعة المباركة من الشجرة أي يا نوسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصار أذك أنهاجنا ولا مدبر و لم يعطب يا موسى أقب بال ولا تخف إنك من 121- في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن في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 فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون سنا شد عضك بأخيك ونجعل لك فَلَا سلطان فلا يصلون إليك بآياتنا. بآياتنا إله غيره فأوقد لي آهًا من على الطين فجعل لي صرحا لعلي فجعل لي صرحًا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين فاستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجلوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينخرون بعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما هدوء رحمة بصالِر للناس وهدوء رحمة اللَّعَلَ يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم وما كنت ثاويا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما تَبْجَالٍ بِالطُّورِ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أتَاهُم مِن نذيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لعلهم يتذكرون ولو لان تصيبهم مصيبة بما قدمت يديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلن تغهر و قالوا إن ب كلٍ كافرون قل فاتوا بكتاب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 أَبَلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَّا إِكَاءُ تَوْنَ أَذَرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ إذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنَ التَّجْبِ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 وَأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ دون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعمت عليهم لنباؤ يومئذ فهم لا يتساءلون من يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فلو له الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدن لا يوم القيامة من لا أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولون شوقا قال الله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موثف بغا عليهم وآتيناه من الكنوذ ما لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما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 قال إنما أتيته على من عادى، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرآن من هو أشد منه قوة وأكبر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 قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواه الله خير لمنا به وب داره اللوض فما كان له من فاتر صرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا نومكاله بلمس يقولون ويك أن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وَإِكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ لَا أَخِرَةٌ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة لا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت ليلة ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله ناخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه